ايضا مورد تصديقه خلفك اذاني كرؤية سورة جردية اما ايضا زيد بوه او مرئيه كرؤية تعالق جردية دائما جوابه ايضا تعيين لا ببالي وقال جوابه لا لك آية آية زيد ها تو زيد يا زيدان رأيتوا شو رأي في رأيتوا؟ أجد كثيرة سؤال إذا أزيدنا رأيت برينا عوض الجواب. هذيك؟ يا من وهو أخوك خليكي الزيد لحالك جمله حالیه که هر دو جمله یه زیادی از فعالت لحاظ خلیج سوره دگری. فردکه خلیج عالا زیاد تو مورد سازنش خالیه ایج. آیا زیاد لحاظ ابراتا؟ یعنی آیا فردکه از فعال واقعیه؟ ولی هیچ استفام که از فعال که لعایا دار خالی واقعی. بنظر جمله حالیه آم معتمدیه که از الحال خلیج فعال که سوره دگری. هل اختصاص يزدان در مستقبله؟ أجل هاتو فعلك السؤال كريئاً بالزمان كاختصاص بريئا بحالة لحل يسفعلها كريئاً وشي لا الجعفر عندك حميد السؤال يا حميدك أنا متصلة وشون يا هل وقت أم قراري برد إذا حتى هل الجعفر عندك حميد كان يا أو من كان يا أف من كان مثلاً سؤالك اللي هجيه أمي ب تودية بوا لبين همزه ولبين أو مصطفى من عن هو كسؤال قراري حروف او أو ز من كانش باخي جونا كمانه يا في همزه عن لا لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه بهمزه لم يتفكروا مستخما عن بس او زواق هذه اللي يا افلم تكونوا مؤمنين يا سمحتا اثقم اذا ما وقع امنتم به يعني لبينهمزه ولبين مستخما عن هو حروف عت خيال اجل لعلك لبين هلو او حروفا او مستخما عنه على حروف عت خيال ليش جمعه يديه لك اخيان ولا تستعملوا هل في هذه المواضيع. الدرس الثالث والخمسون درس التنجلسي حروف الشرط حروف الشرط ثلاثة إن لو أما أما أنه على الشرط هذه حرفيشن لها صدر الكلام لا يدخل كل واحد منه على جملتين اسميتين كانتها أو فعليتين أو مخالفتين فرما كان لا تصدوا جمهتين أصلاً هو الشرط شرط جزاء شيء ما ترحبه ليس كان اسميب و كان فعليب يا مختلف يا السنين، يا في علية ترناذ، وإن للإستقبال، إن بو آيندز وإن دخلت على الماضي، أجر سداق مازيش فيه. وإن زرتني بي، وات انظر تاني فأكرمك، أجر بيبو بيدارم احترام أجرم. بي زرتها بي دارم أكرم، يزورتها كان مازية ولا معالي مستقبل معاليها كنوا، أجر زيارته مكي بيدارم فيه اكرمتكم، ولو للماضي وإن دخل على المضارع لو بمانزين أدرس بخصر مزارعي جديد وقال لو تزورني أكرمت أدردي دار مذكر دايت أول عنه أكدو أدردي دار مذكر دايت احترامت الماكر وحروف الشرطية يلزمها الفعل لفظا كما مرة أو تقديرا حروف الشرط أشياء فعلي كان بيه جاء سيادة لفظة كان موجودة هل وافق بذل يا لما سألقلها يا تقويني وكي أو مسارك لكل الفعل يا ابو إذا أدر هاتو لفظة لفظة اشين مفصول في عني جلاس الى كان دربيرين ولكن ان انت جزائري فاكرمتك اجلت لي جار كندي من دي من اكرمتك دير رد شن انا كان انت جزائري فاريج بجوري اسمي جس ليرى او انت انت جزائري مفنوا زياره انت تزورني تاين دربيرين وني يعني ان تزورني ان انت جزائري نشا اذا ان تزورني أبو مخمرة سيدر بوكلي هذا هو تأليق أبو كريت ولا تستعمله إن إلا في الأمور المشروط فيها إن الشرطي أشياء أمورك هالشرطي في أبو كريت كقطعيات ما لنا من شرطة إن قمت قمت تخاصم يخاصم إذا غمن من بيجم إن الشمس تين بلد يتمزق بقطع أبوه سو إن أثر التخياره قطعية حاضر أبوه كخالدات وليو عقد أول شرقي لقيني صانعين بقطعية ل إذا إصداردين إيجين أعطيك إذا طلعت الشمس إذا أبوه معناه هنا قطعية. لو تدل على نفي الجملة الثانية بسبب نفي الجملة الأولى بنيش كحرف امتناعي في إيجين؟ دلالت أكاد جملة دوم منتفية كما جملة أولا منتفية وذلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أكبرنا آسمان, أسمان وزرين فرما رواه وفريا رسكرية تركيز في الأقواض دوم هنا منتفية فهي شون كأهل حي من دون الله لا أصلان كانوا لذين كانوا من يش منتفي وإذا وقع على القسم وأبغى توزيع الكيس إن شاء الله لحكي فصيليا ما أنت عارف كابون نوعية تعني كامو جامعة يعني شون ما نزل أبقا أدل سهل نعيب إذا لم صورتك تعرفين بحشترين شيء وتعريف أو سكسيوي كذي للكتابة أقول إيش لنا إن شاء الله قد ما ذا لا لتعريفه كيف تعريف الدروس اللوذي وسوى سلوه إيجاد وذا وقع القسم في أول الكلام وتقدم على الشرط يجب أن يكون الفعل الذي يدخل عليه حرف الشرط ماضيا لفظا أو معنى اذا قسم الأول كلامك وخعبه وكف بار الشرطي جو يعني الشرط قسم الجملة موجوده قسمك كفتو بار الشرطك واجب أوف عليك وحرف الشرطك داخل طريقه مازيبي جاييالف المازيبي يا معنى المازيبيت و الله ان اتيتني لاكرمتك لان والله قسما جمله شركه مناسب ان اتيتني لقسما بشر فزاده لراس فعل الشركه كما ان اتيتا اجي مازيبي و زين اتيتني هكذا يا معنى المازيبي نظل مزارعي به لم هكذا باليوم و هو الله ان لم تاتني لهجرتك وهو اقلت النيل دوريتي اكرم دَيْد لم تأتينيها، شن تأتيني خوي مزارعة. أما ود لم نلما هاتسات على مزارعة، قلبي ثامن عزيز. ديد قسم سق حسم جوابي جرّك. جزائي جرّك. ديد جملة دوما يجي جملة مع هذا؟ أي كان الجواب وق حسمتي، أي كان الجزاء شرتك كان يعني قلبي. يجي وحين تكون الجملة الثانية في اللحظي جوابا للقسم، نه جزاع للشرطي. عود جملتك للدوما أمنيتوا، أي كان الجواب وقسمتنا الجزاء شرط. جاء يجين أن بقريه ان جواب القسم؟ محزوفة فلذلك وجد فيها ما يجب في جواب القسم من اللام ونحرها كما رأيت في المثالين إذا هل من بولوك أعود الجواب القسم في الواجبات؟ هل ما يجب أن تبحث جواب القسم؟ لا يجب أن موجود بها وكذلك أعود مسالات دائدة أو سلت هجرتك لا يجب لأكرمتك لا يجب أن فالحلقة يجب جزء يشتغل أي شيء مناسبون لها إذا وقع القسم في وصل الكلام يسأل قسم أجب جاز أن يعتبر القسم بأن يكون الجواب بالله من له وجاز أن يلغى درس قسمك معتبرك جواهك يكون أو درس شداجين أما قسمك قسمك هل دلسة دلسة دلسة. وقت إن تعتمي والله لا تعيدوك يا بجي إن تعتمي والله لا تعيدك. هذه أتي درس. لا تعيدوك وقت إذا بيع رأونامج وعوقزمة. لا تعيدوك وقت بيع رجوعه شرطة جزء رجوع وعوقزمة. جغلامي مليونية. هذا الجملة بندية درس. تركيب جميع إن شرطس شرطيات تأتي فعل فعلي أن تسوم مجزومة وقائية مفروضة فعل الشرط. لا تعيدوك إذا جزاء شرطة جمل كفعل وفعل مفروضة. والله جار مجرر مطلوبه غير السريحة محل النصوب ومتعلقة وأقسموه مقدرة جار وقسمتي شيء لأتيتك كبقيني أتيتك محظوظون وأما لتصلي ما ذكر مجملا أما إيش أجل شرقا بسورة مجملة زكري ترديو وتصلي وثالثي وكأن الناس شقي وسعيد أما الذين سعيدوا ففي الجنة وأما الذين شقوا ففي النار سعيدون وسياء فغلت السعيدون في أن سعيدوا يجيه أجل ما عليه تكذب كلامه بس كنا نقوله يقترب في الأوكران. فلما لا, لا. قلناه مردم إقامة الشقيق الصعيد يعني بدبركته صعالة منن أو ندودسه جاء واني كوم صعالة منن هل بحشتة أو مشك الشقوات جالدوه على أجره إنه كذي شو ذاك الصعيد وما تشوليجي شو كأعلى صعالة كمودي بالجنة دوه ندوسه في على يا ما أسردوه الفعل على حدك كأو مش ليا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 أما الذين ففي الجنة يا ففي النار دو أن يكون الأول سببا للثاني أول فعلك سببه دومك السعادتك سببه سبب شقاوت سببه سنعقر سي أن يحذف فعلها مع أن الشرط لابد له من فعل ما كان ما نتحروف الشرط فعل يقول لك دي أما الذين سعيدون للا فعل مدونية ثانية فعلك في كال فعل محذوف هو لعين وافشتش فعلي جي فيه اما فعلك لراحس بوه بوه ليكون تنبيها على أن المقصود بها حكم الاسم الواقع بعدها ها بيت تنبيهيك لسال اما طلبك مقصود لو شرت حكم اسمك كوابش ويا واقع بوه نفع له مرمز فقط اما زيدون فمنطلقون للا منزول وسكر نسبة انتلاق لزيد بينه من نسبة فعلك كبشيل أمام ما نزل إلى زين بدليه. أرى جاء تواجوك أمام وأن تزيحك منهم كأنتون واقف جدا. شعري هذا ابن مالك يجدي لا الفيات أولي التداخلات كبيرة أمامه كذري في جفزيك. يجي أمام كمحميكم من شيئين وفعل بثلم تلوها وجودا أمنا. أما وسمه ماية من شدة ما هي شيء مهما من شدة زينجر. توضح مهمة خلفت الشجرة الغربية وتوحش الشجرة الخاصة وتوحش الشجرة الجامدة. خاصة شرط شرط شرط خاص أميكا من بكسي بيجم أجر بيبو مالان أوكتيوت في عام. دي لاش شجرة كمان هذه شرط مخصوص اقل درس خیلی خبر وای، اقل اطعات خاطی اتیم و بحش. اما من کسی شدیله خافر مشخصه دیار که، چی شدیگیری دیار که؟ این فرشته آمیزمان است. یه زم بهر شدی، نخواستم بگم، بهر شدی، هکیو بهت آم. یعنی فرشته که من اماني بیبو معاملان فرخاز بی چپک چنگی امانه. به هر شے یعنی به هیچ شے نہ حقیقتاں روزی بھی کیوں نہ دیان ان بھی شے تمام ان ما بو شے تمام جس عام تو سمجھو مهما یکن مل شی یعنی ہر چیز باشد یعنی مهما یکن مل شی این و اوحب وزیدن ہر چیز یوں نہ لے مهما يكن من شيء فأعطيك هالشيء ليك ما تريدون هناك شرط عموم يعني اختصاصي نعب الشرط المخصوص قام ذكري اكاكب هالشرط من ام جزاء متحقق اكم بنسبته مخاتبكم كالشرط المدانيان حسنا؟ ايسا مهما يكن من شيء يعني اعون مهما اسم الشرط لكن يكن من شيء كان فعل شرط لا لا على شيء اما تجيبي يعني اما تجيبي مهما يكون من شيء كلان. او اذا ابن مالك يجي اما كما يكون من شيء اما دقيق في اسم الشرط يكون فعل شرط تتسرج لانه يجب ان يكون كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او كلمه او او جار موجد لدير خنديشي ابي الحقيقه داغت فعل كان ايش شو كانك انت عم زيد المعنى موجود من الاول يعني معنى يكون شيء يكون هر شيء بوي كلان دونيه ما ما يوجد شيء هون شو طبق يا عم زيد المنطلق هو عم زيد اما زيد المنطلق انا بعيد توانيه ها اذا بشيء موجود لبن زيد ولا شو شو برمز لك اذن ولما لم يناسب دخول الشرط على فاعل الجزاء نقل الفاء الى الجزء الثاني اذا مناسبتي مستقيما حرف الشرط يا اسم شرط داف في جزئيه اصلا في لا يعني بدقول يعني فيك في جزاء في لا عامل شرطك. جنب بشون عامل الشرط فعل الشرط أبيت التفاصيل بين عامله وفعله. لسه إذا كان يكل من شيء كفعل الشرط لا ما نبرده. شرطكما دقيقة هذا لغنتي جزائية. تجود أنا حرف نباليك هذي تنازل بيجنيه. أولي كتنازل إيجاده سيجعلنا أولاو. بتلوي تلويها. تلوي يعني أولي كبشون أماكادي. ليبشون أماز زيتدي. تلوي تلوي أكادا منطقة. فسفيكتي تفر منطقة. وجوده الاولى فان بشروط وجوده شيء مترتب هي مشروط هيك غركا هي مش اولا اذا الى وجد الجزء الاول وبين اما والفاء فهو ضمن الفعل المعكول محذوف جزء اول وجزاء كثير فكثير بين اما والفاء جزاء يدب جيبي او فعل محذوف شرطته بمانا بنجز هذا القضيه اذا دينا التركيز جاثم جوكا أما الزيت دو المنتلقين بها الشرطي بها الشرطي يعني شرطي مداما لو هذا الشرطي أما الذين سعدوا ففي الجنة بها الشرطي سعادة من ذلك سنبه وأما الذين شقوا ففي النار بها الشرطي أهل الشقاء أهل اما يعني هر تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما تصيلي اما اما اما ها تصيلي اما اما اما تصيلي اما اما اما اما اما اما اما يسرت كيبر، فشاك ابزانا أجل بشر أنعام اسم مرفوق ويدمتن، جزعت تعطيه تعكس الكتاب تخبرني، ذي المترافقين سوى الخبر كذا، اللي أصلاً عمل جزعته، يعني مع ما يكون من شيء، فذيل المترافقين، إذا هذا صالحنا ببوكيك الكتاب مفترض الخبر، ما بعد الفاكه شنو تأثيره عاملية أم كلي ما فهمت كيف تزبرون أنت أوبي اليتيمة فلا تقر الحرش ذيك بحرش توجيهته يتم مقحور مثلا ذليل مثلا ذلتي مثلا هذا يعني توجيه تأويل مثلا ما وشيت يدو مش ويدو ذليل خان ذي يتيمة يجب أن تقخر على هذه المفهولية يأتي أما حرد الشرطة يتيما مفهولة مقدمة في جزائيس فلا تقخر لا تلينا تقخر في جزائيس فلا تقخر أو يتيما لا أما يوم الجمعة فزيد بحر شردين رول الجمعة زيد ليلي يوم زرفا بمنطلق فمنطلق عامر في يوم الجمعة على الظهر. ليش أنا؟ أداة الرادع والخمسون تنجو حرف الرضع يو تاء التنيس ساكنة حرف الرضع كلا الرضع يعني منع زجر يعني فردك منع كي. لا قصيك، لا قولي يا لا عندي شيء غلط، فش كفرد فكرة غلطية هز، لا قوليك كغلطية هز، لا عمري غلطية هز، هالكامل لا مانع، واختي من عتكر، ما هي ذكرت، ترجع ببني بقولي قاعد على لحرف غلط باستفادتي، حرف غلط إيش كنده؟ ماذا فز كسي فضي غلطية سجيك كلا، إن غلط أنا فكرة وايد غير أنا فكرة، أوعى شوية جملة هنا ما هي، قولي غلطية بوا، قولي غلطية بوا وضع لزجل المتكلم وردعه عن تكلم بجي. وذكرياتها كثي خفيج في الذات. أو تانيات كلامي ودموع ليش كريت لقى أنا قديم كريم بواندشة بعض ليش بعض في غلط. لك ربي كله وهنيه مبنى إهانة وإكرام خوا رصق روزي مشاكس وبستمية أو زيجي أن الإنسان إذا إذا مطلعه ربه فأكرمه ونقمه فيقول ربي أكرمه ما دري برجني بسيريو ظهير باش تبع يجي بعدين ما شوي اسمو الدنيا وأما إذا ما فقدر عليه رزقه رزق رزيله يقول ربي أعلم جيه خاصكم يتذوق علذ الدنيا فلم يتكلم لا تتكلم بهذا أم أن شغلته أم قلباطله مبنى أمنية شتلة كنت من أي لا تتكلم بهذا ليس كذلك وهذا في الخبر اما وقتك قتلت تكلفك خبره ذلك يجي ربي أعاننا مزمن خبرية كثير، وقد يجيء بعض الأمر أيضا، فشو ما الامر الأمر مثلا مثلاً أجيبت يا فريد زيدان، زيد، يجيك كلا، هلا نجا، يا هذا خط، أما لا، وقد جاء بمعنى حقا، يجيب بمعنى حقا شهتي كلا، كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ينذك أنه معناه ما سحقا سوف تعلمون، ربما غلطة قديقة إلى هل تقانع أذانين بل ومفوري غرص في الكرياجة أم كلاة؟ رضعها وحين وحينئذين تكون اسما مبنيا لكونه مشابها لكلة التي هي حرف رضعي إذا أجل كلاة لم يختار بل معلاء حقا جزما يتبع اسم حرفية. مبنية حرف مذنية مذنية لما المشابهة بكلة هي حرف رضعها إذا لم يشاهد قيلوا قال إسميا وقيل تكون حرفا أيضا بمعناء إنا بعض الوثيان كلاة بمعنى إني إن شمال في كونها للتحقيق معنى الجملة بوايوتي كم معنى الجملة كم التحقيق بأنكات أم دون طلبت لي غلطة هل هي شيئة لا يهم معنى هذا معنى الرضعة جاء جميه لقد قرأنا مشاهدة أنكات كبعض المفصلين وكانها بمعنى حقاتها بمعنى إيه الناس أواهلة لفرعو سنينتواني لأول ما طلبت غلطة كبتو ازنو آخر الباطل بينا أنا دي شاب أم نكتك تزيح الدار كلا نحو أميزجية ردعية أما تكلم به هذا الردعية الاشتراكوتية أنا فكبر شيء عام ومستردن معناه حرفة مزاجر أنا شيء غير قول غير مصفع غير ومزعيني شيء باطري أو في أو إيش المعنى معنا جلبي هالبراءة؟ هالتأنيس الساكنة حاضر يلحق الماضي ليدل على تأنيس ما أصل ذايلي فعلوه. هالتأنيس ها الساكنة شيك في فقط كفقط بتحقيب ما زين رسي غيشوارمة. هذا لعبت عدك أوهيك فعلتي نسبت ريابر ولا أو أويا نفعلي مؤنسة وقت أكلت هندون. يوم تتأنيسه جانا عايم مؤنسة. وعرفت مواضع ودوب إلحاقها لفعل شخل ما أنك من أجل الواجب فيه وإذا لقيها ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر لأن الساكن إذا حركت بالكسر لذلك هذا ما أكلتها ما أمثلت أن تساكنها ساكن خلال الدفع يترأى شيء في حركة فري بكسره كما ساكن أقر حركة فريدية حركة فريدية دانا ساکن در فتح که یکی که ایش یعنی جنب حرف کند، آماده نکند هم بخیره یلو. و با کسی جدید. وقت آمد تا اینکه خامت الصلاه، یعنی خامت که توی ساعت نه صادا اول الصلاهی شهر ساعت نهی دند که دنبولیه. که فد خامت الصلاه. یعنی مزیق لا هو وحركتها لا توجب ردما حزفا لأجل سكونها أم يشك حركة موجبه موجب أما نائل أجر لي بخاطر السكون حس كي يعود فلا يقال في رمات رمات المرأة فجعد الرما وقت سجين مت الرما ونья ونوه إذا بروزت فعلت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 لأن حركتها عارضه لدفع التقاء الساكنين أو كسر دامانتك سيعايز يبقوا دامانة التقاء الساكنين دفعك وقولهم المرأتان رماتا ضعيف وأما الحاق وعلامة التسمية وجمع المزكري وجمع المؤنسي فضعيف علامة التسمية من حقي فيه وجمع مزكريا جمع الناس هالضعيفة ما صنع الزقية قاما الزيداني الزيداني قام هذا الزقية تذكر هذا الخبر ولا قاموا في فعل فعلة إذا الزيداني كذب يا قاموا الزيدون يا قمنا النساء وأمانة شغوتا المثير رعيفة ماش لا ضعيفة وبتقرير الحاقيات تكون ضمائر لأن لا يلزم الإضمار قبل الزقين إذا هذا وذن مرحقين بين قاموا الزيدوناس اسمعوا هذا الزمير فهذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير من يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا هي علامات يقولون على الزمير الفاعل كتاء هذا الزمير ممن ما هذا الزمير ممن يقولون هذا الزمير ممن يقولون هذا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 ولكن الزي دوى من الساكنه في الاولي كانت زي دون او ترين الرفعه زي ده او ترين ولا تلحقوا الفعل تنين مطلقا لا يكيدوا فعله وهي اربعه اقسام شو اردوه تنين اجمعناز تنين التمكن وهو ما يدل على ان الإسلام تمكن في الاعراب بمعنى انه منصرف قابل للحركات من الاعرابيه تنين اجمعناز نشال هذا كلمه منصرفه غير منصرفني حتى غير منصرف تلوين عقد. حركات رفع حاضر رفع بجملة حاض جرب كانت. يعني بروز حركات إعرابية ثلاثة لقيها ظاهرة. وقت تلوين زيدون زيدون زيدا زيدين. عرض تلوينه لحاضر رفع نفس الجرنا كزيد اسم على ماذا إعرامين خو زاهركه؟ تنكير هو وما يدل على أن الاسم نكرة. أجر ان هذا سل نكرة ترين هذا بعض اسمك تنكير تدل على ذلك على سل وفي اسمك ما تنكير. جاء بعض اسمها مبنية. ناء النكرة كوال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 وري وقتي ايميجين كانين التنجير ايمينه كالتنجير زيد صار بعد اسم مبنيته فاش دا ماظون صح صح اسم المبني اسم التعيين هنا اا بدن يجي فاهين يعني بدن بريك ها ما ماكا ماهم يعني مكيق مكيجي وذ مكيق ها توجيكي اولا كده Où est-ce que vous